اشوف احسانك اللي مها فرش قلبي وقعد يم هوا في ديتي يمنه نظري اخاف نظره قاعد احاكي هالدمع وعن حسى سيعلمها تقى المال لكن بصيحات يعلمها يما قاص بيش تتركيني يما قاص بيش تتركيني بلا أم في الدنيا تدعنن علي وتعرف اش بيه من هو صح تعلي دمعي أنا لا أريد تشكو من هو اللي يضمني ويستمع علايا يمايا شمعت حياتي عسى موتى قبل تولد جهزيني اعتفع علايا لا تخليني بعذابي صعب اتخيل عمر ليا بدونك اي في الدنيا يما قاس ضقت يما قاس ضقت تتركيني بلا في الدنيا تتحنن عليا وعارفش بيه منه هوي مسحت على دمعي انا لور تشكي منه هوي ضمني ويستمع لي يما يا يما شمعت حياتي عسى موتي قبلك ولد جاهزين احط في لا تخليني بعذابي صعب أتخيل عمر ليه بدونك عايب في الدنيا رحيلي الوالدة يصعب بليها هالصبر يتعايا شي صبو ورني عجبان لول طول العمر ان حيا ماجور رحي لي الواليدا يصحب بلي الصبر يتعاد شي صبرني عقب عينك لضلت للعمر أنحوان انا لي شناويت بعد ويخليني بلا ما اذا كانت احاسيسي تهوني لليوم زالك تهوني لليوم زال اذا ها نتا حاصل تهوني الله يجلب زان حنانيك ناوي تبعد وخليني دلع مهره العط فعل لم عجب تخلي تماهى في حيرة وتعلن السفرة الكري مع للفقارة عجب تخلي ذويها وما تميدها إلا بالحسرة الحنونا على البرايا عجبة تخلي أهلها وتمشي عنها وهي في زفرة الوصونة ويا الخلايك عجبة تفارق محبيها حسافة وتترك العبرة لطمهك الله بعد لطمه لطمه على زين وعلى فاطمه وعلى الحسن والحسين اي لطمهات مبارك الله <تصفيق> لا تفعل يتعما عاجبي تخلي يتماهى في حيرة وتعلم السفرة الكريمة على الفقارة عاجبي تخلي ذويها وما تميدها إلا بالحسرة الحنون على البرايا عجب تخلي أهلها وتمشي عنها وهي في زافرة الوصولة ويا الخلايك عجب تفارب محبيها حسافة وتترك العبرة يو <تصفيق> <تصفيق> ما حاكيني يا نوار عيني القلب بدايك اللي حتي زنديني ما حاكيني يا نوار عيني القلب بدايك اللي حتي زايريني ما حاجيني يا نظر عيني الجلب ذاير لا تزايدين بشر أسافر للغاضرية وانت بعيدة شنه بداية بشر أسافر للغاضرية وانت بعيدة شنهو بداية باشر اروح ويبعن كلهم سوية نوصلة وعادي كاربلة أرض المنية لو جسمية يمنجد الفوق الوطيها ما عنده باچر والده تبچی علیه قولی یا ویلی خليني امت باچر اروح و يفضعن كلهم سويا و نوصل لوادي كربل ارض المنية لو جسميا يم منجد فوق الوطية ما عيندي باچر والدة تبچي عليّ قولي يا ولادي ايدك ما يعوفك ما يعوفك اي داكب قلبي ما يعوفك لو على وريدي قلوا يا ولدي اي داكب قلبي ما يعوفك لو على وريدي خليني يا ميش انا ويا زينة بعد تحسافن كل من تغرر خليني يا امج هانوا يا زمان بعدك حسافه كلنا انتظرنا رتت ايام ما في الخير ويا النساوين وانا واخوتي بالحرب وسط الصياوين رتتش عوين على الزمن يا نفضه الدين يا نهر لو زاد الظمه بحر الميادي ربتش يا في الخيم ويوم نساوين وانا واخوتي بالحرق قصط الصياوين ربتش عوين على الزمن يا نغضة الدين يا نهر الوزاد الضمى بحر الميادين خليني أميش على ويزينا باعدت حسافه كل ما انتغر خليني امنت انا ويا زينب باعدت حسافه كل ما انتغر فرتچايو في الخيام ويا النساء وين وانا وقوتي بالحرب وسط الصياوين على الزمن يا نبض يا نار زاد الضم بحر الميادي فرتچايو ما في الخيام ويا النساء بالحرب وسط الصياوين ردت اجعوين احلى الزنب يا نبضايت ايدي يا نهرين او زاد الضمه بحر المياد اريد لطموصم تبارك الله اريد لطموصم تبارك الله اريد رتش يا يمة في الخيام ويا النساوين واني واخوتي بالحر وسط الصياوين رتش عاوين على الزمن يا نبضة الدين يا ناري لوزاد الضمه بحر الميادين بحر الميادين بحر الميادين هيا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رديك يا بتولا أنا حسين اللي ما برطل ونينا قومي للمدينة ترى بدون اشتضيع أهل المدينة رديك يا بتولا انا حسين اللي مبطل وانيينه قومي للمدينة تارا بدون اشتضي اهل المدينة زهراء يا امينة وعوق بعينك الدنيا مؤمينة ما الله ونعطفك على اولاد شريحه نبينا وحسينا وتسمع عين الزمن وحسينا ايه قلب الحسن وحسينا وتسمع عين الزمن وحسينا من قبل الحسن يا وطن برحيليك نعو فرض الوطن للشهادة دفعنا مناحرنا الثمن آي زرورة اللحبة تموت من الشجن يقضي نحبا بعضها وبعضها مرتان يا وطن برحيليك نعو فرض الوطن للشهادة دفعنا مناحرنا الثمن يا زهر الأحبة تموت من الشجن يقضينا أحبة بعضها وبعضها مرتبان <تصفيق> وحسينا <تصفيق> يوتسم عين الزمان وحسينا <تصفيق> <تصفيق> آه من قبل الحسن وحسينا <تصفيق> يوتسم عين الزمان من قبل الحسن او ردي يا بتولا انا حسن اللي ما بطل ولينا قومي للمدينة ترى بدون اشتضي اهل المدينة او يا بتولا وانا بطل ونينة قوم إيه ترى بدون اشتضي عهل المدينة آه زهراء يا أمينة هو عقب عينة الدنيا مؤمينة آه الله وانا عطفتك على أولادك يا ريحانة نبينا وحسينة تسمعني الزمن آه من قبل الحسن وحسينة تسمعني الزمن آه من قبل الحسن يا وطننا برحيل يجنعو فرض الوطن للشهادة فعا مناحرنا الثمن أ Lean Zara'al أحبات نموت من الشجن يقضين أحباب بعضها و بعضها مرتهن يقضين أحباب بعضها و مرتهن يقضين أحباب بعضها و مرتهن